وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَتَهَيَّأَ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَنْ رَحْمَنُ قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها فراجا وطمرا منيرا وَهُوَ الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا قاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 والذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتوا وكان بين ذلك قواما